هذا هو الشريط الثاني من كتاب إ ر ش ا د طالب الهدى لما يباعد عن الردى نواصل القراءة في المقصود من الدين الدين مخلصين المقصود وقوله وقوله وما أمروا القراءة المقدمة تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله له لله له الدين الآية وقوله في المساجد هذه تدعو وأن أحدا وقوله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 إ ل ا الذي فطرني ف إ ن ه سيهدين ا ل آ ي ة وقوله وما أ ر س ل ن ا من قبلك من رسول الا نوحي اليه ن إلى كثرة ف بيان ذ انه التوحيد وما ي ا ف ي من ا لا ش ر ك ب ل ل ه اله ذ ي و أعظم ذنب عصي ذنب الا ل ه به ك م ق انا ل تعالى إ ه من يشرك ب ل ل ه ف ق د حرم ا ل ل ه ع ل الجنة ي ه و م تأملت أ و ا النار فإذا ا ه ل ر ق آ ن وجدت الله قد احتج على المشركين فيما جحدوه من توحيد ا ل إ ل ه ي ة بما ب أقر ه من توحيد ا ل ر بما و ب ي ة ك ق اقروا ل تعالى ل من ي ز ق ك م من السماء ل إلى أ ر ض ق و ل ه فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله قل الله من الأرض ومن فيها ومن إن ن ك ت م م ت ع ل و ن ا ل آ ي ا فإذا أقروا ت المتصرف في جميع خلقه أن وأنه أن خلقه رب ومليكه الله كل لزمهم ب شيء جميع ع د و وحده ه فإن ا ل إ ق ر ا ر ب ه ذ ا ا ل ت و ح ي د يستلزم ا ل إ ق ر ا ر بالنوع ا ل آ خ ر ولا بد منهما جميعا و أ م ا الثالث من أ ن و ا ع التوحيد فهو أ ن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ه الله وتنزيها وأسماءه الله نفسه عنه رسوله صلى الله عليه على تعطيل تعالى على تعالى عن عن يليق بجلال بلا تمثيل بلا الرب تدل كمال الرب صلى وسلم كل كمال نفى ونفى ما ما من ما م إثباتا صفات ينافي حياته وتنفي ي ي ق فإن ت و و وكما لغناه كما نزه الله نفسه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نزه نفسه ونزهه عنه كما كما قال ليس كمثله شيء وهو النبي س م الصمد لم يلد ولم يولد ولم ي البصير يلد يولد ي ع تعالى الله الله وقوله قل هو أحد ك له قال ل كفوا وكما ا أحد ن صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إ ن الله لا ينام ولا ينبغي له أ ن ينام الحديث ونحو هذا مما نزه الله عنه نفسه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كثير في الكتاب والسنه ة ف ا ل م د ي يثبتون ما أثبته الله ورسوله من معاني و المؤمنون ورسوله و ن من كل ما الله أسمائه أثبته ص فما ا ت ه على يليق ل ب ج اعز ل ه وينفون ن من يعرف ح ق ي ق ة التوحيد بل ما أ ع ز من لا يعادي من عرفه ودعا إ ل ي ه فلقد عم الجهل بالتوحيد حتى نسب أ ه ل ه إ ل ى الابتداع ونسب من أ ن ك ر ه إ ل ى الاتباع وما وسيعود ما قاله العلامة بن القيم رحمه لما الإسلام كما قاله الله تعالى حديثا غريبا وسيعود غريبا أحسن بدأ بدأ بن ذكر بل ا ل إ س ل ا م الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه اليوم أ ش د غ ر ب ة منه في أ و ل ظهوره و إ ن كانت أ ع ل ا م ه ورسومه ا ل ظ ا ه ر ة م ش ه و ر ة م ع ر و ف ة ف ا ل إ س ل ا م الحقيقي فينا غريب جدا و أ ه ل ه ر ب ا ء بين الناس وكيف تكون فرقة واحدة بين فرق لهم أتباع ورياسات ومناصب وولايات لا يقوم لها سوق الرسول وسلم بين في فرقة فرق مخالفة أتباع لا لها إلا ما جاء به الرسول صلى الله به لهم صلى عليه وسلم فكيف إ وإرادتهم ن نفس من منتهى فضيلتهم ف ما جاء به يضاد أهواءهم ولداتهم وما هم وعلمهم مقاصدهم جاء يضاد الشبهات التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم والشهوات التي هي غاية به عليه هي هي لا يكون المؤمن السائر إ ل ى الله على طريق ا ل م ت ا ب ع ة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أ ه و ا ء ه م و أ ع ج ب كل منهم برايه أ ي ه ف إ ذ أردت فتأمل معرفة الإعراض عن الدين تعلما وعملا فتأمل ما هم عن ع ل فاذا ل ل ه حشاها ل ع نظر ا والحماقات والعقل التي الجهل من هي فيها العاقل علم انها لا تصدر الا من جاهل معجب بنفسه ل إ ق ا م ت ه بين ج ه ل ة العوام ف إ ن أ ك ث ر ه م لا يميز بين الصحيح من السقيم من الكلام فلو كان ما أ ب د ا ه من أ س ا ج ي ع ه من وراء ك ف ا ي ة ومن علم و د ر ا ي ة لكان أ ح ر ى ب م ر ا ج ع ة الصواب والرجوع عما أخطأ فيه من اخطا ل ب بعضهم وقد ولو وراء قال شعرا كان هذا من ك فيه ا ة ل ا ن ولكن من و ر ا ء ت خ ل ف فأعجب فيقول ف ه أما بعد فيقول العبد المسترشد للعلم والعمل والجدل لقوله المسترشد لا للمراء ل ا ج و ا ب تامل أ ي ه ا المنصف ما بعد هذا من كلامه تجده مناقضا لما قال مشتملا على المراء والجدال كحال أ م ث ا ل ه من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ويخبط على أ ث ر ه م خبط عشواء وقد تضمنت رسالته من الأحبولات للجهال والتلبيس على من عقولهم كعقول يقول ولا الذنوب وأعظم المثالب والعيوب ولكنه وارتدى تضمنت رسالته اتزر من من فمن من علم من المثالب بما من أنه أن أكثر أكبر للجهال الأطفال الحط الله بلا عابه على ذلك على على ذلك ذلك شك في آخر مقاله والمساله ا ا وهكذا حال ب ت د ء ن ن لا علم لديه ولا دراية له دراية ت ب إليه ف ت ر ه وهو يعيب ي أمرا ت ق ب ف ي ف ت المشار ر يظهره وتارة ة يخفيه و ك إناء ينضح بالذي فيه ف ت أ ل قال والمسألة ل ما من ثم م جوابه عجبا ا يأتيك تجد إنه إ ل ي ه ا والمسؤول عنها هي التي غصت بها الحناجر و أ س ب ل ت على الخدود دموع المحاجر وهي كقول الجهال الطغام من أ ق ا م ببلد قد استولى عليها العساكر ولا عنها يهاجر فهو كافر فالجواب أ ن هذا قول مختلق ولا نعلم قائلا به على الاطلاق إ ل ا التلبيس والشكوى لما تلطخ واكبر ل ليس معهم حق يعتمد عليه ولا برهان لهم تطمئن نفوسهم إليه فترى أحدهم ضيق الصدر والبال لأن بضاعته إنما حقيقتها الشكوك والخبال بخلاف صاحب الحق فإن معه من البصيرة والعلم واليقين ما يدفع الشك والإلباس ويهون عليه مؤونة المعارضين من الناس أ أحدهم أ س نفوسهم و ويهون مؤونة و ى إذ إنما فإن يعتمد ضيق حقيقتها يدفع معهم تطمئن معه من ما من بضاعته برهان حق صاحب فترى هم المؤمن ما بينه, ما بينه وبين ربه و يسير ر رحمته ج و عقوبة الى الله بين م ش ا ه د ة م ن ة الله عليه ومطالعه ع ي بنفسه أ ب و ء لك بنعمتك علي وابو بذنبي م والمعاصي قدما قدما من ما يؤمنه ض ي في فيا الذي الغفلة عجبا صاحب الورقة هذه وقد تلطخ بما تلطخ به والمعاصي بريد الكفر وكان ق د بريد تلطخ تلطخ والمعاصي ل بما به ا ف ر و ك الواجب عليه أ ن يغص من العبرات ويسبل الدموع في الخلوات والجلوات على ما, فرط على ما فرط فيه من الطاعات ووقع منه من الفرطات فاهتمامه لا الاهتمام بما يقال تكان إجمال من من نفسه لنفسه أو لا من الاهتمام بما قيل أو يقال فلو إليه الاحتمال على ليس قبيل أو فيه ويتطرق صح عن ويتطرق الذي إلى الذي ف أ ي ن ا ل أ س ب ا ب ا ل م ؤ م ن ة لهذا المسكين من أ ن يقع في زيغ الزائغين وطريقه ة الآئمة المضلين النبي عن فقد صح, عنه فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق على الائمه أخاف أمة ا على ل ة المضلين وأما م ش ت ل خ و ا ص ا ل م س وتسميتهم بنفسه ل أهل الهجرة والدين وتسميتهم بالجهال الطغام فهو دليل على م من ي ن فهو إعجابه ر و ض ا ه ب ع م ل ه وذلك الذنوب وأعظم ل أكبر من ا ع ي و ب فانهم من تدبر ا ل ق ر آ ن وتفكر فيما قصه الله تعالى عن اهل الكتاب وامثالهم من اهل الفهم والراي واختاروا لانفسهم اسباب الردع والهلاك ولم ينفعهم الله بعلمهم ولا برايهم وفهمهم خاف على نفسه من ان يزيغ كما زاغوا وان يضل كما ضلوا وهذا انما يحصل بتوفيق الله ورحمته لعبده وظاهر ص والصد ا هذا الكلام قد نسي ما من المداهنة والموادة لأرباب البغي والعدوان على أهل الإسلام والإيمان والصد عن سبيل الله ح ب سبيل منه أهل على من قد وقع نسي عن ع أ ف م ب ه من ومثالب وما ذنوب ن ذ وعيوب ا ك ر من من الواقع ك ث ي من يمتري من أعيان أهل نجد لا يمتري فيه من في قلبه أدنى أهل فيه في لا قلبه حال ي ة وظاهر ا ح هذا المعترض أ ن ه لما جهل ح ق ي ق ة هذا الذنب العظيم عده من نوع الواجب أ و الجائز أ و المكروه وكلامه في ورقته يدور على هذه ا ل ث ل ا ث ة فلذلك استوحش مما أ ن س به المسلمون و أ ن س بما استوحش منه العارفون فلو تصور الواقع منه لسالت على الخد منه دموع المحاجر وغصت من م خ ا ف ة الوعيد تلك الحناجر كما دل, على ذلك كما دل على عظيم ذلك الذنب الكثير من الايات آ ي ت و ا ا ل أ ح د ث و ل ب ي ن ا والبينات م المغرور هذا ك ت ت ه ظنونه ا ل قعدت ع به و ج الهجرة والجهاد ب و ب سبيل ي ن أنه أخطأ سبيل الهدى والسداد وعلم أ ن المسلمين قد ميزوه بحاله وقبيح فعاله بادر الى التشكي والتهويل والتباكي والعويل وحاول قلب الحقائق فاستهجن الصدق والمعروف واستحسن الباطل لكونه عنده هو المالوف ف أ ع ظ م بها ع ق و ب ة ا ط ف أ ت نور العقل و أ ع م ت ا ل ب ص ي ر ة فصاحبها في ظلمات الجهل والريب ولما مسعود بالمعروف وأنهى قال رجل لعبد الله الله هلكت لم المنكر؟ آمر رضي عنه عن بن إن ف قال ا بعض ن م س و د ر ي ا ل ل ه عنه ه ل ك ت إن لم ي ع ر ف قلبك المعروف وينكر قال بعض السلف انتم ل م ع ر و و ف ي ك المنكر ر قال السلف ن بعض أ تخافون الذنوب و أ ن ا أ خ ا ف الكفر يا ربنا ن س أ ل ك الثبات على الايمان إ ي م ن ومما ج ب أن ي ع ل أن أهل أهل عند ظهور الظلم والمعاصي حفظاً للدين وصيانة لنفوس المؤمنين عن شهود المنكرات ومخالطة أهل المعاصي والسيئات أهل الطاعات والإيمان عن الله تعالى عباده الهجرة الظلم والمعاصي حفظا ومخالطة المعاصي والسيئات الطاعات طائفة الفساد على وليتميز ل ظهور شهود ع فرض د و و وليقوم علم الجهاد الذي به صلاح البلاد ولولا ا ع ب ا د و ا ل ه ج ر ة لما قام الدين ولا عبد رب العالمين ومن المحال أن تحصل البراءة من الشرك والظلم والفساد بدونها ومن لوازم ترك غالبا ومداهنة أرباب والسيئات وموادتهم وانشراح ويجر يرضون هو بدون الأمور المحال من مشاهدة المنكرات المعاصي لهم من أظهرهم أن فإن عن البراءة الشرك الهجرة غالبا أرباب الصدر الشر يتداعى بعضا بعضة فلا تحصل ترك بعضه بين بدون هذه الأمور وجه ل لهم من رضاهم والمبادرة في هواهم. ثم إنه قال قولا ينبئ من له أدنى معرفة أن هذا لا يستر إلا ل ا رضاهم هواهم هذا ا بد ينبئ أدنى إنه هو من ثم من معرفة ممن أن يستر غريق في في ا المعقول والمنقول وذلك قوله إن الله ابن وأباحه ما حرم عليه من أكل الميتة إذا ل وذلك قوله على عليه أكل ة حرمة قد قدم آدم عري حرمته حرم من من إن خ ا الضرر ف نفسه على ووجه خ ط أ ه وجهله أ ن ه جعل ذلك أ ص ل ا قاس عليه ترك ا ل ه ج ر ة وفي زعمه أ ن ه اضطر إ ل ى تركها كما اضطر ا ل من الميتة منها خاف ف على ن س ل ل فأقول ل ت ف انه يخفى لا يخفى ما في هذا القياس لا ما هذا م الفساد وذلك و و من ج منها أنه في م ص ا د م ة نصوص الكتاب و ا ل س ن ة التي دلت على وجوب ا ل ه ج ر ة على من له ق د ر ة عليها وإن كان, يتوقع بها وان كان يتوقع بها القتل والموت كما أنه لا يترك من كما من من ديارهم لا الجهاد خوفا القتل قال تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا أنه وقوله أ و و في سبيلي ا ت ل ا و ق ت و ا لأكثرن ن عن ع م س ي ئ ا تعالى ه أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار م من من ولا ثوابا جنات تجري ن د ل والله الثواب وقوله ل ه عنده ا ع حسن ت والذين هاجروا فلم ي ي س ب الله ث قتلوا أو ماتوا ل أو يجعل ر رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ز ق ن حسنا وإن ه الله الله لهو م فلم ي الله تعالى هذه ا ل أ م و ر التي قد تقع للمهاجر عذرا عن ا ل ه ج ر ة ل أ ن الهلاك في ا ل ه ج ر ة والجهاد هو ا ل س ل ا م ة فإنه شهادة وقد ا ا أحياء ل ش ه ربه د عند ء ر م ز و و ن فرحين فضله بما آتاهم الله من الله ق يحصل للمهاجر ما يحبه من حسن العاقبه في الدنيا مع ما يرجوه في الاخره أو القتل مدهنة أهل المعاصي مدهنة تعالى جعل فتنه ة الناس كعذاب ا ل ل ولئن ج الناس ء نصر من ربك ي ق و ل إ ن كنا معكم أ و ل ي الله بأعلم بما في صدور العالمين وهذا الذي جعل فتنة الناس بأعلم جعل في فتنة صدور كعذاب الله قد وقد قل القيامة يدعي أن الضرورة دعته الدين الدين السرمدي الخاسرين الذين يوم المبين في عذرا علمت عرضة أن أن أنفسهم وأهلهم ألا كانت النفس إن الخسران الضرورة الهجرة لذهاب وذهاب هلاك خسروا هذا الهجرة إلى ذلك لو ذلك ترك تركهم هو هو ومصالح أ ا الهجرة فإن الغالب على أهلها السلامة والعز والتمكين كما الله على ذلك لرسول جرى فإن ل ى ل عليه وسلم وأتباعه سلفا وخلفا ه وأتباعه وبها ي ص ل ا ل ج ه ا الله ويعمل في الأرض بطاعة الله ومصالح ا د وتعلو ويعمل كلمة ل ه في ج ر ة في الدنيا أ ك ث ر من أ ن تحصر ل قال تعالى والذين كما ا ه ج و ظلموا لنبوي أنه في حسنة ولا ا الله ما الدنيا الآخرة أكبر فبطل هذا القياس في في فبطل أنه وجهين من من حسنة بعد أكبر أجر ا ل أ و ل أ ن ه في م ص ا د م ة النصوص ا ل ث ا ب ت ة والقياس في م ص ا د م ة النص فاسد الاعتبار عند العلماء قديما وحديثا فإن في فحينئذ ومفسدات إنما إليه عند الضرورة إليه إذا إليه عند النص ولم يوجد للحكم دليل في الكتاب والسنة لا نصا عند أنواع القياس يصار الضرورة الكتاب لا ولا ظاهرا فحينئذ يجوز عند بعض العلماء لدعاء الضرورة إليه وله شروط وله أنواع أربعة لا يعرفها هذا المعترض ولم للحكم دليل وله وله يوجد يجوز عدم شروط أربعة بعض وعدم أ ن له ب م ر ف ة الصحيح الجامع م و ل والاطلاع ل ا م ووجود الفارق ف إ ن ا ل ح ك م ة في إ ب ا ح ة تناول ل ق م ة من ا ل م ي ت ة إ ذ ا اضطر إ ل ي ه ا قد أ ب ي ح ت له في تلك الحال لأن لك لواجب صيانة للنفس عن الهلاك طاعة لله مطلوب لما إليه ذلك من التقوى, من التقوي على أداء الفرائض والطاعات أداء صيانة عن من طاعة يفضي قال شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه رحمه الله تعالى ومن المحرمات ما يباح عند ا ل ض ر و ر ة كالدم والميته ة ذ حينئذ ه له تحريمها هل في ليست وليس يعتقد حال لباحة محرمة الحاضر أصلا وإنما تنازع العلماء هل السبب الحاضر لها موجود وقت الضرورة للمعارض الراجح أو السبب الحاضر زائل وهذا العلة على مسألة وأبيحت وقت موجود مبني أن تخصيص تخصص أو فمن العلة قال يقول إن إن علة الحضر قائمة وقال ل تخلف حكمها لمانع ك حكمها ن ومن ل ان تخصص قال إ ع ل ة التحريم لا توجد مع عدم التحريم والنزاع لفظي وقال رحمه الله تعالى ل الأكل والشرب واجب حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى. قلت وهذا موجود في الهجرة ى حتى تؤدى انتهى فإن فهو في عند واجب اضطر عامة بهذا وما واجب وهذا أ وجب موجود و و به يتم ل أ ن العبادات لا تؤدى إ ل ا بها ولا يقوم الدين والعمل به إ ل الا بالهجره ة فإن ضرورة العبد ج الحاجة ر ضرورة مضطر ة فوق فيها تلف النفس ولو والمال والعبد كل كان إليها إليها عند الحاجة إليها أ ع ظ من م ضرورته إ ل ى الطعام والشراب ثم اعلم أ ن ه من كبير جهله أ ن ه أ خ ذ يقيس ترك ما وجب فعله على فعل ما يجب فعله فقاس الفعل أفسد فالعكس فتأمله فإنه فالعارف وقاس القياس بالقياس الترك المحرم الواجب وهذا والحالة هذا الرجل العذر جاهل يلتمس على على يطلعك على جهل هذا الرجل. فالعارف يلتمس له صورة وأبعده عن ومعنى حيث أشبه هذه إنه شيء ولولا ج ه ل ه لكانت هذه ف ر ي ة منه ع ظ ي م ة على دين الله ومن المعلوم عند من له أ د ن ى مسكت من عقل و م ع ر ف ة أ ن ا ل ه ج ر ة من أ ع ظ م فرائض الدين وهي أ ص ل و ق ا ع د ة من قواعد ا ل إ س ل ا م التي ينبني عليها الكثير من ا ل أ ح ك ا م ومن جهله أ ن ه لم يميز بين ا ل ض ر و ر ة والضرر كما قد عرفت في كلامه الذي أ س ل ف ت ه ومن المعلوم عند من له ب ص ي ر ة ودين أ ن ا ل ه ج ر ة لا ض ر و ر ة فيها ولا ض ر ر فدعوه ا ا ل ض ر و ر ة م م ن و ع ة من أ ص ل ه ا ف غ ا ي ة ما في ا ل ه ج ر ة لأن فيها مشقة في المبادئ على النفس ل أ من فيها في مفارقة جهة ا مشقة م وهذا ف ا الوطن أو المال ت أو من أو أو غ ي ر ا الأصناف الثمانية ا من م ل ك و أول سورة ر ر ة في ب ء ة وهذا ش أ ن الشرائع كالجهاد فان إ ن فيه مشقة م ك قال تعالى وقالوا تعالى لا ت فيه ر و ا ف الحر قلنا ر ج مشقه أ د حرا لو كانوا لو ي ف و وقال ن الآية تعالى كما ت ب ع ل ي ك ل قال ت وهو كره لكم. ولم كره الله لكم يعذر تعالى أناسا تخلفوا عن تخلفوا الجهاد تبوك في غزوة تبوك. ب م ا فيها م ن المعلوم ش ق قال ة حتى ت الله ا ى فيهم فقال ف ي ما شر قال لأحد ح ن بالله ل ك إ ذ انه ا ق ل ل ب ت م إ ي م ليس ت ع عنهم فأعرضوا عنهم ر رجس ض و وماواهم ا جزاء بما إنهم جهنم كانوا ك ب و ومن المعلوم ن أنه ليس في ترك الجهاد من المفاسد في الدين ما في ترك ا ل ه ج ر ة بل المفاسد التي في ترك الجهاد م و ج و د ة في ترك ا ل ه ج ر ة و أ ك ث ر منها كما لا يخفى على ذوي البصائر والفهم لا البصائر على يخفى ذوي وكان الجهاد من ثمرتها ومصالحها قال شيخ ا ل إ س ل ا م بن تيميه رحمه الله تعالى و ا ل ش ر ا جاءت بتحصيل المصالح ئ ع بتحصيل ت ي ل م و ك ه ا وتعطيل ا ل م ف امرنا وتقليلها فهي أ بما يترجح مصلحته يترجح و إ ك ن فيه مفسدة مرجوحة ك ا ل ج ه ان د و ت ه ى عما ترجحت مفسدته ترجحت و إ ناخذ ك ن كتناول من فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات ل ا م ر وغيره و ه ل ا أمرنا الله أن نأخذ ب أ ح س ن ما أ ن ز ل الينا من ربنا وتامل ا إما واجب ل أ أو ح س س ن م ح ب ق ل تعالى واتبعوا أحسن ا أ ن ز إ ل ي ك ما أنزل إليكم من ربكم فأمر ب ت ب ا الأحسن ع وقع ا ل أ خ ذ به ا ل ت ا ل ى فيه ب عباد ش ر ا ل ذ ن يستمعون القول فيتبعون ن س القول أ ح أولئك التاركون ذ ي ن هداهم الله وأولئك هم أولو للباب ا وأولئك أولو ف ق ض ى أن غيرهم لم يهده لم ن ت وتأمل ت ه فيه ى وقع ما ل ا ل ل ه ج ر ة من سوء الحال في الدين والدنيا فيا لها من ع ب ر ة ما أ ب ي ن ه ا لمن اعتبر و ا ل لله ل ح م د ا ذ ي أنقذ من ش ا ء من عرفت ب ب ا المهالك د ه من ح ويحيى حي م من من من لسميع عليم ه وأهلك بعدله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله عن عن شاء إ ع ر ف ذلك فاقول أ ق و ل ع ج ب لهذا المفتر المغرور كيف تجسر على الخوض في أحكام الله ودينه بضرب الأمثال أحكام كيف في تجسر بضرب ودينه و أ ي س الفاسدة ة ه و ا القياس وشروطه والمقبول منه والمردود بل ولا يعرف أنواعه كقياس الأولى والعلة يعرف يعرف وشروطه بل منه ومن ا ا والشبه ا ل ل ل ل د ة و خ ا ولا يعرف مفسدات القياس ل ف يعرف ة ع د انكره ل ل ولا ع م م ا ء يجوز منه ذ ل ولا من يجوز منه ذلك ممن لا يجوز منه ومن يجوزه ذلك لا العلماء ل ا من منه ممن منه من عند ض و ومن و ر ة لا ي ج ز من ه أنكره م مطلقا ومن من علماء السلف كجعفر بن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهما ف إ ن ه أ ن ك ر ه على أ ب ي ح ن ي ف ة رحمه الله تعالى كما هو معروف أنه عند العلماء يرونه عن ابن هو أنه يرونه عند عن شغرمه أنه قال لأبي الله ت ق ا ولا ت قال س ف إ ن نقف نحن أدا ومن خ ف فنقول ن بين ا الله تعالى فنقول قال الله قال يدي رسول الله وتقول أنت وأصحابك رأينا وقسنا وبك وعن وأول وقال وأول أنت تقيس يقاس قاس القياس قاس فيفعل الله بنا وبك ما شاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا الدين فإن الدين لا يقاس وأول من قاس إبليس أخرجه الديلمي إبليس رأينا أخرجه بنا ابن عنهما فإن من ابن سيرين القياس شر وأول من ما شاء عباس رضي شر وقال إ ن م الشمس ا ا عبدت ل و م ر ب م ق ا ي ي ي س وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أكثر ما أحمد رحمه أكثر خ ط ئ الاسلام ن من جهة ا ت أ و و ي ل ل وقال ل ل ق ي شيخ ا ا ا س س إ بن تيميه قدس الله روحه فإنها أكثر عند, أكثر ما عند أهل ما الضلال أكثر والمقصود أ و ل من ق س إ ب ي اليهود س وقال والنصارى إن ن ه د ع من الحكايات ا ل و ي كثير ا ا هذا النمط、كثير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى ا س ت من رحمه م ل و ق أ ن يعلم المسلم أ ن ب د ل النفس في ط ا ع ة الله ومرضاته أ م ر مطلوب للرب تعالى من عبده ليكون الدين كله لله ذلك فمن رغب بنفسه عن رغب ومن ث ر ر وراحتها وشهوتها على مراد ربه ا ا وشهوتها وإقامة د د ه على ي ه وجد ط ل لمقت الله حصل للمؤمنين المتقين ب وعقابه مرضاته وحرم ما من عرض نفسه نفسه فقد ز ي يرجون ل فلا ثوابه ب ع إلا ربه ولا ربه ي خيرا ا إلا ف ن ذنبه ومن وجد خ فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إ ل ا نفسه ثم إ ن هذا المغرور المسكين قال و أ ب ا ح ه الكفر إ ذ ا أ ك ر ه عليه قال عز من قائل من كفر بالله من بعد إ ي م ا ن ه إ ل ا من أ ك ر ه نزلت في عمار بن ياسر أ خ ذ ه المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك قال مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن فالجواب و بالله التوفيق أ ن نقول لا يخفى أ ن هذا الرجل ادعى لنفسه أ م ر ا لا وجود له ولا ح ق ي ق ة واستدل بدليل هو في ا ل ح ق ي ق ة عليه لا له ومن ذ ك ر أ ر ا م ج له م ادنى ه ضمنه أنه م وفي أقر ع ل مسكه من عقل وتمييز يعلم أ ن ه لا عذر لهذا الرجل فيما قد صدر منه ف إ ن دعواه ا ل إ ك ر ا ه ممنوعه ل أ ن ه إ ن كان على ا ل إ ق ا م ة عندهم فهذا باطل قطع ل أ ن ه م لم يحبسوه ولم ي ج ع ل ه في وثاق ولم يجعلوا على كل نقب من نقوب ا ل ق ر ي ة حرسا يمنعه الخروج منها ولا جعلوا على طرقاتها رصدا والمناهل قريبه ف ا القبائل والفرار بالدين واجب ثائن الإكراه هذا وقد حصل منه من الإقبال والإدبار والتصدر والافتخار ما هو معلوم عند من يعرف هذا الشخص بالاضطرار حصل معلوم حال وقد تبرأ هو وأمثاله وسبهم يعرف فأين عمار رضي عند وسبدينهم من المشركين منه من من من عن فإنه هذا الله حال عمار من ومعبوداتهم فلذلك تصدروا له و ل أ ه ل ه ب ا ل ع د ا و ة ا ل ش د ي د ة وما ثن ق ر ي ة ولا ق ب ي ل ة على ا ل إ س ل ا م فجعلوا يضربونه أ ش د الضرب ويعذبونه أ ش د العذاب وحبسوه في بئر ميمون وقتلوا أ ب ا ه و أ م ه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا مر بهم يقول اصبروا يا آ ل ياسر ف إ ن موعدكم الجنه ة ومع ذ ا إلا القول دون الفعل وغيره دون يقع منه لم وانتم سارعتم بلا إ ك ر ا ه وقلتم وفعلتم تقربا إ ل ي ه م واختيارا من غير أ ن يكون منهم طلب لما فعلتموه فما طلبوا منكم ذلك ولم تنعتم ولا م تنعتم و ل أ ك ر ه ت م عليه ف أ ي ن أ ن ت م وعمار فهو و أ ن ت م في طرفي ن ق ي ط شعرى سارت م ش ر ق ة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي وفي شكونا رسول وسلم وهو متوسد بردة في الصحيحين رضي عليه خباب الأرت الله قال الله الله الكعبة إلى صلى ظل عن بن عنه بردة متوسد وقد لقينا من المشركين ش د ة فقلنا أ ل الا تدعو ن ألا تستنصر لنا قال فجلس محمرا وجهه ثم قال والله إ ن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل الحديث لحمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دينه ويقعد الرجل فتحفر له الحفرة فيوضع المنشار على رأسه الحديث البخاري في الصحيح فينشط بين يصرفه دينه ويقعد فيوضع فيشق باثنين يصرفه دينه في بأمشاط ما ما ما هامش فتحفر رأسه عن عن وعظمه رقم وبعدما أ م المسند الجزء الخامس في صفحة الجزء والجزء السادس صفحة و11 و وقع بعمار و أ ه ل ه من المشركين ما وقع أ ي ن النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه في ا ل ه ج ر ة إ ل ى ا ل ح ب ش ة لما اشتد بهم أ ذ ى المشركين فهاجروا فيهم فهاجروا رضي المهاجرين المدينة الله عنه ثم إنه رجع هو عمار ثم رجع وبعض المهاجرين فهاجروا إلى、المدينة. وفي تلك ا ل أ ح و ا ل لم يطمئن أ ح د منهم إ ل ى المشركين ولا داهنهم بدينه واستمروا على عداوتهم و ا ل ب ر ا ع ة منهم حتى هاجروا إلى الى م وقصتهم في السير وكتب الحديث والمغازي مشهورة فأين القلب المطمئن بالإيمان د الحديث ي في السير فأين يرغب ن ة وكتب وهو القلب ل إ أولئك المدينه أ ش ر ر ويتعرض ا ل ا ب أ ي ه م م حطام الدنيا ل ويتودد ي إ م المرح من كما المكاتبات المشحونة بأساجيع اكتبوا الطلب كسجع الكهان كذا اجعلوا كذا ويقول لي لي صيغ ذلك ونحو في بالمديح وفي ا ا والتعظيمات ا ا ل ل د ع و و ت م ج ز ا الموشحة ا ت ل بنظم ب أ الحديث ت فسبحان من ا خافية أقوال وأعمالهم ا يخفى عليه خافية من أقوال خلقه وفي خلقه ل من إ ن الله لا ينظر إ ل ى صوركم ولا إ ل ى أ م و ا ل ك م و ل ك ن ينظر إ ل ى قلوبكم و أ ع م ا ل ك م أخرجه وأحمد وخمسمائة رقم رقم ماجه جزء مسلم المسند السنن الصحيح الثاني في في صفحة وابن ونذكر أ ي ض ا طرفا مما يتعلق بمعنى ا ل آ ي ة قال العماد بن كثير في تفسيره أ خ ب ر تعالى عمن كفر به بعد ا ل إ ي م ا ن والتبصر وشرح صدره بالكفر و ا ط م أ ن به أ ن ه قد غضب عليهم لعلمهم ب ا ل إ ي م ا ن ثم عدولهم عنه و أ ن لهم عذابا عظيما في الدار الاخره آ خ ر ة لأنهم ح ا الحياة الدنيا على ل آ ة فأقدموا على ما أقدموا ما على ع ل ي من قلوبهم فهم لا يعقلون شيئا ينفعهم وختما الدنيا يعقلون الردة وطبعا لا لأجل على شيئا على سمعهم واما ب ص ر ه ف ل ي ن ت ف ع و ن بها و ل ا أغنت ن ع ه م ش ي ئ الا فهم ف غ ا و ن ع م يرادوا ب ه من وأما قوله م إلا أ ك ر ه وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها على ما قاله بضرب و أ ذ ى وقلبه ي أ ب ى ما يقول وهو مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن بالله ورسوله وروى العوفي عن ابن و ا جرير بسنده قال أ خ ذ ا ل م ش ت ك و ن عمار ا بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أ ر ا د و ا فشكى ذلك ل إ النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان فقال النبي صلى الله عادوا صلى عليه وسلم قلبك صلى عليه وسلم إن كيف فعد تجد هامش تفسير القرآن العظيم الجزء الرابع تفسير صفحة 524 وكان ق إسحاق ا ابن ل و ت بن ب يخرجون مخزوم م ع اهل ر ياسر بن ب ب ي و أ وأمه رضي ا ل أهل ه عنهم وكانوا أهل بيت إ س ل ا م إ ذ ا حميت ا ل ظ ه ي ر ة يعذبونهم برمضاء م ك ة فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ي ق و ل فيما بلغني صبرا أهل ياسر فإن موعدكم الجنة فاما إ ن موعدكم ل ج ن ة ف أ أ م ه فقتلوها وهي تابى إ ل ا ا ل إ س ل ا م قال وحدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أ ك ا ن المشركون يبلغون من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم قال نعم و الله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي من شدة الضرر الذي به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة منهم ما جالسا الضرر الذي ما افتداء مما يستوي سألوه يبلغون على يقدر يعطيهم به أحدهم حتى حتى شدة جهدهم من قال العماد بن كثير و ا ل أ ف ض ل و ا ل أ و ل ى أ ن يثبت المسلم على دينه ولو أ ف ض ى إ ل ى قتله كما ذكره الحافظ بن عساكر في ت ر ج م ة عبد الله بن ح د ا ف ة ا ل س ا م ي أ ح د ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه أ س ر ت ه الروم فجاءوا به إ ل ى عند ملكهم فقال له, فقال له تنصر و أ ن ا أ ش ر ك ك في ملكي وازوجك بنتي فقال لو أ ع ط ي ت ن ي جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب أ ن أ ن ارجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عين ما فعلت فقال إ ذ ن أ ق ت ل ك قال أ ن ت وذاك